الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله السؤال الثاني من الأسئلة التي وجهت إلى فضيلة الشيخ العليلان صالح الفوزان الفوزان في كتاب الأجوبة المفيدة وهو السؤال حول ما يقام في المراكز الصيفية من التمثيل والأنشيد هذه من أنواع الترفيه التي يقوم بها بعض القائمين عن المراكز الصرفية هناك أمر لابد من التنبؤ له بارك الله فيكم الأمر الأول حكم المسألة في ذاتها والأمر الثاني حكم المسألة فيما تؤدي إليه حكم المسألة في ذاتها وحكم المسألة بالنظر إلى ما تؤدي إليه من مصلحته أو محسنه العلماء ينظرون إلى المسائل من هاتين الجهتين يعني بعض الذي لم يمارس الفقه ولم يتعلم على أي العلماء ربما لا ينتبه إلى المسألة الثانية ويركز فقط على المسألة الأولى ويقوته المقصد من السؤال أو ما يؤدي إليه من مفاسد بعد ذلك بارك الله فيكم موضوع التمثيل والأنشيد ينظر إليه من الجهتين الجهة الأولى ما حكم التمثيل والأنشيد في ذاتها ثم بعد ذلك ننظر إلى ما توصل إليه والهدف الذي تقام من أجله أما حكم التمثيل والأناشيد فالتمثيل أفتى غير واحد من أهل العلم تحريريا ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وقال التمثيل لا يخلو من كذب التمثيل لا يخلو منك. فإما أن يكون الشخص ممثل صورة غير واقعية خيالية أصلاً، أو أن يكون ممثلاً لشخصية واقعية، وهو في هذه الحالة ولا بد أن تقع منه حركات والتصرفات أو أقوال لم تصدر من ذاك الذي مثلك صورته، فيكون قد وقع في الكذب في هذه الحالة. فلذلك بارك الله فيكم حرم التمثيل لذات التمثيل وأما الأناشيد فهذه إن كان معها موسيقى فلا شك في تحريمها لأن الموسيقى محرمة لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الزمان على أمة يستحلون الحرَّ والحرير والطمرة والمعز، وهذا الحديث لم يضحك في معه إلا بالحزن وتبعه أصحاب الأهواء، لأنه وافق أهواءهم وفي مثل هذه المسائل نحن نختبر صاحب الهوى من صاحب الحق، فلو لم يكن صاحب هوى لما ترك علماء الأمة جميعا ومعهم الدليل الصحيح. وذهب إلى قول ابن حزب الذي شد في قوله هذا وخالف الحق وضعف الحديث بطريقة تدل على ضعف في هذا العلم وبين علماء الأمة حجتهم في ذلك بشكل واضح حيث لا يبقى معه لبس ولا خط فمن ترك هذه الحجة هؤلاء أمة وذهب إلى قول ابن حزن دل ذلك على أن أردوا صاحب هوا يميل إلى هواه وبذلك يعرف المبتدع من السني لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يتبع الأول للذين يتبعون المتشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم فهؤلاء قد اتبعوا المتشابه من الأخبار ومن أقوال أهل العلم وتركوا المحكمات أما إذا كانت الأنشيد هذه لا تحتوي على المسيق ولكنها مثل الغناء في تنطيقها فهذه أيضا حرمها أهل العلم لأنها من الغناء الذي حلف ابن مسعود وغيره وقرره غيره من الصحابة والسلف رضي الله عنه أنه المقصود في قول الله تبارك وتعالى من الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيله إذا كانت الأنشين لا تحتوي على هذا ولا ذاك، فهنا هذه الأنشين ينظر إليها إلى ما تؤدي إليه إذا أدت إلى هجر القرآن أصلا الغناء من أسباب تحريمه أنه يؤدي إلى هجر القرآن وإلى انشغال القلب بغير كتاب الله سبحانه وتعالى وانشغال الليسان بغير كتاب الله سبحانه وتعالى فإذا أدت هذه الأنشيد التي هي خالية من الغناء وخالية من الموسيقى أدت إلى هذا المعنى لأن الإنسان إذا غلى فيها أدت إلى هذا المعنى ولا بد عنده عندئذ تصبح محرمة لما أدت إليه وكذلك تحرم إذا استعملت لتهييج عواطف الشباب الناشئ من أجل إملاء قلوبهم بالأفكار التكفيرية وإملاء قلوبهم غيظاً وحداً على المسلمين ثم بعد ذلك إملاء عقولهم بتكفير المسلمين وتهييشهم من أجل القتل وسفك الدماء فصارت محرم أيها التمثيل والأنشيد بعد ذلك بغض النظر عن حكمها بنفسها أيضا إلى ما تؤدي بالنظر إلى ما تؤدي إليه المراكز الصيفية هذه لما سيطر عليها الديون استعملوا التمثيل والأنشيد لدغدغة عواطف الشباب وليه تصوير ما يريدون من تهيج وتثمير لهم على حكوماتهم وعلى المسلمين أيضا الآن أنت سمعت لعلك أو غيرك سمع كثير من الشباب الذين انحرفوا مع الخوارج التكفيريين ومع الإخوان وغيرهم تأتي وتسألك عندما خرجت أنت تقاتل تقاتل المسلمين من حكام أو محكومين ما الذي أخرجك؟ قل لك أفرت فيي الأناشد هكذا كلمة كثير منهم منتاب ورجع من الله فيستعملون هذه القرق لسحب الشباب وتهييجهم واستخدام عواطفهم من أجل تحقيق مآربهم العاطفة بارك الله فيكم إذا لم تضبط بضابط الشرع أفسد كالثور الهائج إذا لم تحكم امساكه وربطه هاج وانفلت فأفسد أما إذا أحكمت ربطه طيدته جيدا استفدت منه وروضته كذلك العاطفة العاطف إذا لم تضبطها بضوابط الشر خرجت عن الشيء المرا... عن المراد وأفسدت وهذا ما يستعمله الحزبيون في المراكز الصيفية في الشباب الناشئ يستخدمون التمثيل والأناشيط لهذه الأغراف نبه الشيخ زار الله خيرا على أن مثل هذه الأعمال حتى لو سلمنا أنها من المباحات فهي لا فائدة من ورائها هذا حق لكن عندهم هي فيها من ورائها فائدة كبيرة وهي استغلال هؤلاء الشباب وتحريك عواطفهم من أجل إيصالهم إلى الغاية التي يريدون ووجه الشيخ الزهداء الخيرا إلى إشغال الطلبة بما ينفعه في دينهم ودنياهم لا بأس أن يكون هناك رياضة كنوع بكرة قدم، كسباحة. هذه تعود عليهم بالملل وأي من تبعد عنهم الملل هذه لا بأس بها، لكن بشرط ألا تكون هي المقصود الأساسي ولا تنفق الأوقات كلها أو أكثرها في مثلها، بل هذه تكون فقط في بعض الأوقات من أجل إزاحة الملل عن الطالب وفي نفس الوقت أيضا يستفيد فائدة دنيوية في جسده وصحته ويبقى نشاطه معه فالنشاط الجسدي أيضا يعين على النشاط النفسي والله أعلم هذا المطلوب من هذه من هذا السؤال والجواب والسؤال مقصود ومعلوم المراد منه هي أو منه التركيز على ما يفعله الحزبيون. في هذه المراكز الصيفية باستغلال الطلبة من خلاله والله أحب